دولتي باقيه للعدرهاميه جندها جندها يهتفون انها باقيه نهجها لا يبيد نورها يستزيد من إلهي مجيد للدجا ماحيه غيثها كالسحاب يمطر بالحراب في جموع الكلاب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قولانتي وعن أو ونأكسن لغاستيال إذي الأهانتي بكسو دوا هذا برنامج كتطبات كي إذا عاد إسلامي غا الهجرتين أو آد لغاستان مالين وليبا أو اسنين تاريخ دواحيكو أستيسن أكون أفر بخل كوي أفر تنك يجريه دينك كلامكوا أدين سديد بيشجون لابد أكون يلعب تنك واحد ستة صاحين غلاس عنكر تعبرت إنه كله إنه هيتالجرام كا يفيسبوغا هذا بدى عن إدين كوي برنامج كنا واحد كمدق دعلون كي يهول جلادي أي دولة إسلامية كفليا إندونيسيا دعالة دا الأسبوعين إنه جت جي قصتي بإذن الله الشيخ عبدالحكيم دوب يور لكن دي بلاوي عاليا في <تصفيق> السماء عاليا عاليا لا يرى كالغمام للمعالي في <تصفيق> السماء ساميه دوله en ik ben de hoogste ik ook voor de in de gaten. En ik de hoogste de islam die ik ook voor En تجيستي على الكسول وهذا ورق اسبوعي انك تجي يدولو ده اسلاميه ويرراد اي فليان مجاهديينت دولته الاسلاميقه اسبوعي ان تغي ايا قرو ضاف كوي لخدم ويرر سدو كلا قصارها دمشق يمت كا دعوي غريب غالده ومرتديينت ايا اسن قرو ضاف بقل ازديتن سدو كلا وخه او غاراي بربوركا غاديد اي لغه وخيليي عدو لخيلاوتن غاديده كالنت كوود اي ويرراد اي فليان مجاهديينت وخه كغش ولايه العراق وخهن فليان مجاهديينت كولغل العراق صدون هولغل وخانه دمشق يا دعو كو نوقدي 7 لخدم سقال ور أو دي مشوئي دعوة يكون نقضين سد وينحو بنات أو كمده عدوة مجاهدين تولايد قلبات كافريكا أيق يجان فليج تضو ور أو أي صدنا حبنات دي مشوئي دعوة يكون نقضين مجاهدين تولايد سينا أيق يجان فلي أفر ور أو أي تضوي تينحو بنات دي مشوئي دعوة يكون نقضين مجاهدين تولايد برتما أفريقيا أيق يجان فلي أفر ور أو أي صدنا أفر حبنات هل وير أو هل حبين أو كجيري يذي هل كمجاهدين تولاي ذي اليمن أججانا أو عيسدح دما شو يرداو عكون نقدين هاتنا عن اسدل تاجنا دعدوين كي قومهم سنة دعي اسبوعين صلاهني mujahidiinta wiilayada bartamaha Afrika oo weerar xoogan ku qaaday ciidamada Kristanka Kongo iyo kuwa Mozambique weerar xoogan ay mujahidiinta wiilayada bartamaha Afrika ka fuliyeen laba saldhig oo ay deganaayeen ciidamada tirsan kuwa Salibiyeenta Kongo weerar ka soo ciiday muddo saacad ah ah la iskuuna adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa سقني <تصفيق> ماستهوب يراسس أضافة ربضا. ستروكال الإسلام أنت أي مجاهدين توح عواركوا أكين مل أيكوا كل سناين كهك كريستانة. أو كت على بورل ليد رنزور أيود الحدود كأوودن كاسلو داعودل كيغاندا. وح أنا كذا شقي ليد كوي تان كريستانة. كريستان كتجنب برتما أفريقيا أيال لجوح سستاق بوطفال فوش حما أيو جزتين مسلمين تكلان الوظم داس. لكن سدام وغتاح waye aya ah libaaxida khilafada ay ku sugan dhulka bartamaha Afrika sidoo kale isla bartamaha Afrika eedamada دولة islaamiga ayay xoo ku galay tuulo ku taala magdoomiyada taa oo ay ku sugnayeen kooxda ciidamada wadankaasi Mozambique dagaalka oo socday muddo saacad ah ayay mujaahiintu ku qasbeen gaalada ay ku أي tuulada inay baxadaan oo ay dabadeejiyan bartamaha Afrika ayaa noqotay saxa kala oo lagu dhigbixiyo cadawga islaamka ugu dambeeyntii noo wilaayada Khurasan mujaahiidinta khilafada goonistan taageerana oo haamurtiintii hukoomada kaabul mujaahiinta ayaa la eegtay in kan qaraaxmiin xilli ان ku sugnay xaafada tobanad oo ku taal caasimada kaabul dhaawac uls oo soo gaaray kadib waxa uu murtiidkan ku geeriyooday mid ka mid ah isbitaalada ku yaal waddankaas madaxweynaha waddankaas ashraf qani ayaa si tiiranyo leh kaga tacsiiyay dilkiinaasi isagoo gudi baareya laha u saaray qaadkii lagu qarijiay murtiidkan dhanka kale malayshiyada murtiintii dhaliban ayaa wax lagu xumaado ku tilmaamay dilka murtiidkan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 حق هنا. يعني جزاك الله خيراً أو قصورة. مركب الروحانة كانت عصوية دريادتي. مسلمين تائها. قرحة سيكون فواي. يكوي يكوي حيلوبي انتبه. مالين ممكن بمرك يوقع رحاس لعب وحاجري. صور بين أبور أهور بعهند مرتين تألشوا بأيفافيا. كاس قل جب إهام بخلاف صور ورد يدا أي بعهش وربعهند رسم جاي دولد إسلامية. وحنا كجرا خلاصات بلان أوت سنة يقدقني مصحوات كبين أبور كوعم بعه. محاكم ده خلاصات كديريوم ku hagamiida إن murtiinta al-shabaab ee barahbulsho dhig ku faafiyeen in wakaalad caalamiga ah ee لكن sawir kale dahay laakiin sawirka la faafiyey aamuq moqorna waxa qornulay ee Soomaaliya tan kala habi maash ku qoran ayaa sidoo kale qalad uu ku jiraa sidoo kale waxa qalad taariikh ah oo qarax dhacay oo qarax uu dhacay maalintii sabti ah halka هل كخلافة أي <تصفيق> سير رسمها أي دين أحدا؟ تاريخ المملكة دبورة على حد أقوال سائقي وبين أبوك السمائي إيربي إنه يكوز ورد حماية دولة إسلامية أي كه أصبح لي أرنتاس جزاك الله خيرا ديري مر دي أي عداتيس وركلفافيين وقع عنك سمينس هاي دولة إسلامية هنا أي بركة هاي في <تصفيق> الكأس فوشحم سؤال شيء أي أهي كذا بيجي قرحةس in أبو قصور ومجر ma سر caddeyn rasmi ah oo sheegtay qaraxa laakin waxaa qarxayay noocano kala logo bartay gudinta alshabaab oo ku caan baxay dad inteegee shacab ku Soomaaliyeed waxaa jiray qarxayay dad badan oo muslimiin ah ay kuwo tan oo murtidin alshabaab eegisteen qaraxaas qarqood way ku faaneen waxaa kamida qarxi lagu xusuuqay ku dhawad 800 qof oo dad muslimiin u balan wuxuuna afiyeenkooda dhigay cab ka ah ku tilmaamay gaalo dadku waxay ku naxariisay in aan loo meldeeyin ee lagu xasuuqayo dad aan هل galbsanin si hal ama laba gal loo dilo waxay bilaabeen دولة been لكن عسى المدرسة بحيث نواجهن خلافات إسلامية لذا هاي ندعم ربعهينات عمدها كاس أو لوكل سويني هاي. وقد نبين ورّك إيه صورته بين أبورك أي مرتين شباب في إيه قاله إيه أي تلفزيون كواحدة رددت فرماجوا أو وبين أبورك سلرين عزك فافينا يا تاس أو مرق <تصفيق> مذن مرتين ت ضالبين أي كجمد سيني هين. ثم عدحمة الدولة الإسلامية جار أهان والجسوب ختاب كيف أرضى المقام فالسلام السلام يا صحاب الفرام يا صحاب الفرام فالدمار والدمار يا غلاع العذاب يا دروب الشنار يا بيوت السر أدبوا أمهات سنيا هاي ولالكي نديري هاتنا لغي استيالكسو لو هذا قصدي الشهيد باذن الله الشيخ عبد الحكيم لقب تقبله الله وحانا إنه سيجيدين دونا ولالكي نابو بكر يا مكتر توابواب والحور حولك خضر نتراق دمك انفجار الفجر عند شروقه وبه الشهاده بالمداد انساب سيدنا سنوء وقوكات الدعودي والجهاد وعوان كهرئي ورقسك النبات تسيه سلو الله قليل حيتامنا دوله بها لداريق الله كاقبالي سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا ورينا الدفاعنا اي وا شي ضروري هاد دغتي غورييا نو سورا شي هاد رم باكراي مسلمين تو وحي كول سرمران عماشه وان اكسن وحنا لو كلسو ع استمها اميد ول باهي كالغارنقدو كو وكله ميدول با هو ايجا الله و هو هيبو nog dan keer dat een moslim waxa zie ik dat ik een moslim ben, die badan oo is, Taas oo moslim is, die een moslim wax die een moslim is, yeelay een moslim is, die een moslim adkay si geesinimmo iyo wanaajinta talaasarashada Allaha xiliyada iyo xaalada adkaato waxa xusid mudan in dadku ay u kulmaan arimaas aan soo sheegnay iyo kuwa kala baa isan qasab ahayn iney noqadaan kuwa heer sare ka gaari waxbarashada akadeemiga looyaaqano kana soo qalinjibiin shahaadooyin waawayn ka wata jaamacada ama bakalibisanna neesida aqooneed sida duktor professor sheeq iyo wixii la mid ah barsa waxay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 كان مرد اليوم لنعيب بضن او مهيمة ستا دعوه دي جهادك الله درتيساء وحاكمته الشيخ عبد حكيم احمد ابراهيم لخب الله كاقبن الشهادة ديساء الهجوس شاطر عن الناس سجتي في بحرات ذكر والافكار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 kom je hal kassen hoeveel zit er hoeveel is er en hoeveel bij jullie ook hij zal zich hebben in de jeugd en ja markeer me paquita islamica hij kan een kaderen tegen een bartama orde op comfortie op het thema hakim die tegen in la grond is tegen in de mrt die te bedelen en de kamida in maar met kan dit in een harry en een moskee te koop in kan je Shakaya wel, maar Arintas, je je woord kent, is het niet zo. Als je is Kudaya in a Als Shakaya say niet kent, is het niet zo. Als je het niet kent, is het niet zo. Als je het niet kent, is het niet zo. Als ايضا الاستاذ الاحراء تطويح بل تطوي الاشرار في وذ كالعاصاه كالعاصاه في وذ كالعاصاه سيده لواد اوكسون ياي محاكمه اسلامي غا وخي اهاين رجادا كلي اي لاهاين مسلمين تا سوماليو haye shee أساس loogu taajey maxakiimtaas oo aad mid jilicsan iyo isku dhafnaanta isku موحدين wixiiintii ahlu fasaadka suufiyada iyo ixwaanka murtadeen taa wuxuu u sababay in dumaan kadib markii saliibiyinta Ethiopia weerar ku soo qaaday iyadoo kaashanaysa daballifiyada murtadeen taa natiijaduna waxay noqotay in kala buxo kooxhihii baadiyasaana ee suufiyada iyo ixwaanka murtadeenka ay ku biiraan safkii cadawga damac adduunyo iyo jago raadin darteed arinkaas Sikasabaha Temarku aate marke uwu burburay moshroo ii Gala Lulkan ee ee xtelaleen gaalad ee sugu jirta salibiyin ta xabishada. Ieo murtaddien ta la soqtay. Waxa saw ifbaxaifitan badan oo ee uguweneet. Huggaan ki mahaakiem ta kaar badan oo kamidah ine ridogeen. Sed o kale mujahideen u badan muhaajirin ee xala doko aatkaatay. Kuaas o markeedambay bilabe ine u reigaan saaxaatka kale ee ka alorsana. Sed a yemen, shaq abda haakiem ayaa wuxu kamidaha hijrada mujahideen deegaanka oo asal ahaan ka soo jeedo aybariga Soomaaliya ayaa wuxuu ahaa meel marin u ah dadka doonaya inay Yemen u sii gudbaan iyo sidoo kale inuu aan ku ahaa ishortaaga damacaydu guracan ee murtadeenta deegaanada isku sugan wuxuu walaalaha qadariin saliibiyinta maraykanka oo galaan gal xoogan kula ha deegaanad budlaan ee oogaadaan macluumaadka sheegayay in 18 walaal oo mujajiidin muhaajiriin tadintay warar ku qaadan halkaasii waxana duqeymihii halka lagu de ku shahiiday qaar kamidda walaalihi halka ku wiiso hareerayay dib ugu gurteen buurayda murtidintii ayaa hareereysay u soo qabtan walaalaha Shaqabdi Xakiim ayaa markuu u maqlay dibka ku dhacay walaalihiisa wuxuu u kacay siduu u soo badbaadin laha walaalahaas Allah ma hadiisna isku daygas uu ku guuleystay isagoo markii dambe u fudday safarkii hijrada oo ay Yemen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 Hool galad amni ee kadankaa ha murtaddiynta deegaan ade bari. Hool galad yaan baxay ee a wu shaaqo ga'an ta weyn ka kaate wu xa kamid aaa. dil o logu doonay in logu qaariji. mid kamid aaa xubna haa sharhta badan ee bii esta murtaddiynta ae ee a daigayaa Kaas o logu maga aabaw diyaanoo. Ameliyid a yaa wu xa shaaqa ka laqa rak kamid a wala lihisa. Wa xa na gobtaka is rasasean sababta in wu shaaqa Haie, ze moordt is een scheiker, kaptan, is is een labo moord, ze is een is een الأرض تهفو ولها تشتاق منه, تهف منه القبلة يمضي إلى غاياته شنا كريما عاجلا لا تغسلوه أبدا بل كفنوه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 in de kadib dat uu blob van de sana usa, de koning van de koning van de koning van de koning van de koning van de koning Galgala, de koning van de koning van de koning van de koning van de koning a de koning van de koning van de koning van Danka koning van de koning van u koning van de koning van de koning van de koning van de koning van de Uganka ka ururka al Mirko gaar aahan Amir Kodugu day aymanan tawahiri. Wa xaana ugu ka almaye walaali hii sasururied da iya kuwaan al-murtaddiin ka Yago ka kaladwan watay. Salibiyyinta iya dawaaqi da aalam ka ya ayanaga daal ka hurna yefidna daas iya go adeeksa na haa almaniyyinta haa xur oo la in de tijd dat we een boer zijn, is de dagelijkste dagelijkste dagelijkste dagelijkste dagelijkste dagelijkste dagelijkste dagelijkste dagelijkste Maar in dagelijkste dagelijkste dagelijkste dagelijkste dagelijkste dagelijkste dagelijkste in dagelijkste dagelijkste dagelijkste dagelijkste dagelijkste dagelijkste Waxayna dagelijkste dagelijkste dagelijkste dagelijkste وحينه وض عين جرين إنه الله ونصر يفتح كمان استوى قوله إيجارنا ويكفر حجرين أنت كذبوا حال حسوس تأين الله سبحانه وتعالى ودولد إسلامي مكيني ربطنا وكم ده حراك إشام يجو الشرع إلى الله الدبقي مسلمين تناقصوا علي عزيج وضاع دا. البنك كلامه قلنا واقع قلا في كا taajayna imaam kasi ummada ay ugu kulanta hostiisa مسلمين muslimiinta caalamka dhammaantood u baaqeen inay إمام imaamka ليلان haleelaan kala tagi tafraaruqanay ka tagaan waxaana arintaas soo ayay bay in badan oo kamida shakhsiyaadkii iyo kooxhii jamacada ka أشرق النصر على كل البرية. حدينا أوني ما بنصوا مال يوحى الله إن بذن أو كمدا مجاهدين وفي جئين سواه ليلان جمع عدد بعلق جلان قليف كمسلمين الشقيق أبي بكر البغدادي الله أن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 لماان احكامتيا ديلاده كتميد بيعاب عامك اهنه وحي او ريجيين کوح دوضا ودنياد اه لانكا قالهو غانكو ده سريا ورل قال قاعدا ايه هادي جربو غا دنيي تا عديا دي يوفالالكا قرعان ايه فرعو ده سماليا يقولاك عيان جرائم تكوّح لقومائك كانوا كلياً ولا عليه بعدد جليل. أي وحي قمادن ضد بضانو حتى قاركوا ظلوا دلائين يداون يين أفلام تدولد إسلامية. هل كدت كقارن اللقب؟ سد الجيش أناشيد قلا فضة وحانوا لعليه لا يك بدأهم مهاجرين يا أنصار. كوكلاً إلا إما كي حبس يا تكوّح ذك بوحان. مسير كونوا وولي مجهود يهاي نرال إيجاريتون عن ورله قواس وجوهري بعكس الشدة يا قمعنتا مجاهدين تا شق <تصفيق> عبد حكيم نخب أيها كمد أهار رجالي وجوهري كبيري الدولة الإسلامية الله كبت بعد يا شرتي أي لما جناعين مجرمين تا الشباب سببته عشاق أذ يحلق أصوف وأوح والجوهري ده جانا ذبوري فوق. Wuxuak u xarir Walali walalehe kugodo sana ko furta iso go u baqeyne lasso arraan diinto da Kanasoo hijroodan halkaas iso u balan qadey ino hoi yo gabatsin doono Lakin mujrimint al shabaab ayya walalehe so a Wuxayna sigein inay laayaan am ay so qabtaan Lakin Allah fedligisa wuxuakadush u ritesi de u so badbaadin la ha walalehe Arinkas oo marki dambaku guleste iso in muda ahana dega u ha Ilaa dibna ay u bilawan jihad kudi Marki ay mujahidintu ay xugestaan ...waxa sheaq allooxil saare il ilaaqaat ka aam ka a yo xirir ka ilka... ...sababto a wuxu allah kumman naisteida beaqad wa naaksan yasoo jida shad aqid wal bau u la kul bau... ...mar kiai mujaydiinta laworegen magalada qandala aynad da ayn da gala lo gudik bixi salibiyinti yomurtaddiinta... ...waxa batay musuliyyat ki sheaqa... ...wuxu nochol galaga iedan kol haa doorka korsheinti yosahminta... ...marar ka kaarna wuxu baka qaybqaadan jirey hugga minta iedanka... ...mudakadib wuxu allah kadri un Xillie mojrimint al-shabaab ee baqlaal kamida a' iedan koodayi kasoo gudbeyeen ranka bada Ujjayet koodon Ladagalan iheen la da gaalan ka budlan ee wuxu a'haa tirtereed a' iedal kad dawlad Somalia Wuxu na xillie gaas sheaqo a'haa midwalaali hi sa kugarab taagan iska dujinta kubasoo duulay كونا تاغيرو خوبك رساس تيسيدوك لماعلوماتك إلا الله مهديس قول درد برك الله سارعيدن كالقاعدة سوماليا هالكي أيكي مادين اللغو عليو وحان الله عرنك راشا قوحو كاليم مغلهكو أرنكاس وحون ولد ميكليس كنن سدا ولاله سيكوت المامين بل كفنوه الحللا <تصفيق> عذر منتشر يروي الروابي غازلا نعم الفتى مرتديا ثوب الوغى والاسلا زف الشهيد الباطل حاز Ugo dambaynti fir fir uonida shaaq iyo sida ugo aan baxay degaan adabbariga. Waxay kenta in u nokdo mid aedira da saaraan indaha aada gu salibiynta ah. Waxay nahar iya habyan iskudday jireen sida ugo taqlus ilahaayen. Ama uswa qabalna haayen. Lakin aarin kaas u masoor galeen hadii aysan jireen jawaasis lul darsada iku waas. Wa u arkaan awraadka بشي رجب sanadkii kuna afar boqol iyo afar tan geligeer mar uu Sheeqo safar shaqo ugu baxay deegaanka bariga fog ee Kaabiga ku hayay halkii uu degnaa ayay saliibiyinta dhabagal ugu نول si ay u qabtaan isaga oo nool waxayna ku soo weerareen diyaarado helikopter laakiin Sheeqay uu bood baad digey dagaal adag nala galay wuxuuna Allah fadliisa toosiyay ku far ta saliibiyinta maana u xiggaa geesinimada iyo in ciidanka ماركي اي عدوغ الله كاقوستان سو قابشاد الشيقى يه دياراد ضرون ألا بيكساتي مغان تالو انو الشيقى الله لقو المويساقو آن دبرجي دينين هاي لين وحو الله سبحانه و تعاله وحنويدي سنين انو شهاده ديسك أقبلو أرين تلاياب كان قطي اياه ان استشادك شيقى كدب اي سي اسكمد اه وغ فرحين بوقا ديين مرتدين تبدلان اي مرتدين تالقاعدة وحا inta sii der in weerba inta saxwaad ka yanbanta ka xishoonin ay damceen in ay sheeq ku sumcad xumeeyaan arimo badan sidoo inuu aha murtaad oo adeega seli biinta dilkiisana waxay ku safeen inuu in kaas oo aah daqan ee ka sawamil guriyeen wala lahoda kalaye sachwaadka aah. Gaba gaba da wargais ka yiri, uwali kama eesan zoolin aeedan ka dawlad da islaamiga aah kuwa ku sugan balon koodi, kuuna sabraya libaato yinka iya masaaib taku imaan eesa iya go an u aabeyelin tira da adu guuda. Istishhaad ka mitka mida u kainin niyad jabb bal oo ba unnugda liigisa noor ee ku ifsadaan dariiqa, illa ee ka lukulman allah. وتى الطريق وهذه الاقواب والحور حولك فضعن تتراق الفجر عند شروقه وبه الشهاده ابو بكر لغاستيال وحان اسلسوا قيرنا قيبه دا حق برنامجك مركان نكوسو دوايدا قيب تلابات اتحانها مثابر وحان اينو سجيدنا يولا الكينات بلاوي وقوقها من الشوق وبين عيني بات الحزن جفنا دب قودو خست خلافان الاسلام كو waxay keentay in isba dalweyn ku imaado guud ahaan tannimka في garahaan farxoodi Soomaaliya sababtoo ah malaynaynaa alqa'idu joon kaahayn inay ku biirto ama لكم واحد جريس شباب يظروف سعيده هو كان الشباب سيء ويريان حماسة دعيم كده وقابع ان يبيع هذا الجلان يهني كبيرا جمع عظم المسلمين تا وحن كم بدأ هذا الظروف سعيلك وحدة كوا دلك شيء ابو زبير الله وده بدأ في كده بلاو بلاضن مارك الغرة واقية سعيل انت عدالة ذا ان انتم كف زبير وها الشباب ابه روح جاي عقلكك وشقيان وحن وها قف هيبدلي او موقف هذاك نحن رح نواجه نكون وذكورن ورح نكمل هذا واحد اللي قرأ لي أبو زبير إنه هادي دكتاتور يقعد بيراقحكم هكذا. لكن كلام موقف كأبو زبير وكقادة في النادي كلا على شام أيها هدمت السفن الدولية الإسلامية. سرقة هاي إن أنت بدناه جميعا الشاب إحلجاس جوي ورح نأمن إن جرب استاجس وكيمد عقيدات ونكسن يمنع إشكبتك قبائ ك فوق انحرافات <تصفيق> وكان كسرقة القاعدة الجوية لباكهوراسان. تاس أن حيرتو صار الله إن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 hudur daray kooban miskan aan ciidankooda iyo ku qancinay inay dib u dhisan ka dib dilkii Abu Zubair laakiin waxay ahaayeen يكون sare ee Al-Shabaab oo xadiida mowqifada dadka oo qiimeeyay kan iyaga la safan iyo kan taageersan dawladda Islaamiga labo waxa ka mid ah durufiisa sabab ay Al-Shabaab mowqifkoodu dib u dhigan hamladii weynayd ee gaalada iyo murtidiinta la socod كله مهمة كاوديبص لكي إن الشباب عديستان موقف كودكوا أدن خلافة إسلام كا. يه وحوج عيلكود ساريك هرتكدوا لانك عدوه. معلومة إن كدي بدل كي أبو زبير وحلاه مجا عبيلكاس. نينك لقوه مجا أبو عبيد. نين كان نين كا كا الله نين كعام بحاجة جره إز دمر سنته. أيه دكت أنت بدك سجاي خلافة الإسلام كا أيهالكو بحاش كا وكان يفصلنا عن بعضنا الأفق الله يعلم كم أخفيت من عاوز والنفس من شدة الأحزان تنساحق والله يعلم كم أخفيت من آلم وكم تسمر في اجفاني الأراضي ما دبلاوي ان الله قالي جرتين أو له والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نمضي تنتصر الدولة بصدق جنودها. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور تنتصر الدولة بتضحيات جنودها وأبنائها الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح لم تثنهم الجراح لم تخفهم المداهمات لم تغيرهم السجون لم يبالوا بالقتل بالتشريد بالقلة بالخذلان صبروا على الجوع والنقص والحرمان سنين إثر شهور إثر أيام وأيام ثبتوا وصبروا وصبروا في السجون في البيوت تحت الأرض في الجبال في الوديان في الصحراء. وما أدراكم ما الصحراء في العراء في الرمضاء تنتصر الدولة لأنها كما قال أميرها أبو عمر رحمه الله تنتصر لأنها بنيت من أشلاء الشهداء ورويت بدمائهم وبها انعقد سوق الجنة تنتصر لأن توفيق الله في هذا الجهاد أظهر من الشمس في كبد السماء تنتصر لأنها لم تتلوث بكسب حرام أو منهج مشوه تنتصر لصدق القادة الذين ضحوا بدمائهم وصدق الجنود الذين أقاموها بسواعدهم نحسبهم والله حسيبهم تنتصر لأنها وحدة المجاهدين ومأوى المستضعفين تنتصر لأن الإسلام بدأ يعلو ويرتفع وبدات السحابه تنقشع وبدا الكفر يندحر وينفضح تنتصر لانها دعوه المظلوم ودمعه الثكالى وصرخه الاسارى وامل اليتامى تنتصر لان الكفر بكل ملله ونحله اجتمع عليها وكل صاحب هوى وبدعه خوار جبان بدا يلمز ويطعن فيها فتيقننا بصدق الهدف وصحة الطريق، تنتصر لأننا على يقين أن الله لن يكسر قلوب الموحدين المستضعفين، ولن يشمت فينا القوم الظالمين، تنتصر لأن الله تعالى وعد في محكم تنزيله فقال،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 ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون